إن الذين تفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إن الذين تفروا لن تغني وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ دنيا كمثال ريح فيها صر أصابت مثل ما ينفقون في هذه الحياة دنيا كمثال ريح فيها صر أصابت أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت أطابت حرق قرم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وما يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر لا يألونكم خبالا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تسقي قدورهم أكثر قد بينا لكم الآيات قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعرفون إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون ها وَمِنْهُمْ وَتُؤْمِنُونَ, وتؤمنون بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا وَتُؤْمِنُونَ بِإِثْبَاتِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَدَرُوا عَضّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ وَإِذَا قَدَرُوا عَضّ تُعَالِقُونَ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ قُلِ الْمَوْتُ لِمُنذَاةِ الصُّدُورِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ إِنَّ حَسَنَةً تَصْنَعُهَا وَإِنْ تُخْفِها أَجْرُهَا يُسْطَرُ فِيهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَإِنْ تَغْفِرُوا وَتَصْفَحُوا لَأَحْسَنُ ذريا ان الله بما يعملون محيط ان الله بما يعملون محيط واذا غدوت من اهلك تنغي للمؤمنين مقاعد للقتال واذا دمت من تهبته انا قاعد والله سميع والله سميع عليم, والله سميع عليم